بسم الله الرحمن الرحيم ألف لآمين لا صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لِتُؤَذِّرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ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 قالوا اننا كنا ظالمين فلا نسالن الذين ارسلنا اليهم ولا نسالن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا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 ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها ما عيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبنيس لم يكن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 قَا أَذِرنين إِ يَوْم يُبَافُون قَالَ إِكَ مِنَ المُظرين قَالَ فَبِمَا أَوْوتَنِي لَ أَقدًَاَّ لَهُم صِرطَك ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ الْأَدْنَى ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فكلا من حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجره ولا تقرب هذه الشجره فتكونا من الظالمين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 وقاسمهما انني لكما من الناصحين فدلهما بغرور فلم ماذا ط الشجره بدت لهما سوئاتهما بدت لهما سوئاتهما واتفقا يخسفان عليهما من ورث الجنه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أن فَسَنَ وَإِن لَّمْ تَعْفِرْ لَنَا تَرَحَّمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا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 وَجَدَنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى قُلْ أَنَا أُرْسِلُ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأُقِيمُ وُجُوهَكُمْ لَدَى كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَادًى وَفَرِيقًا حَقٌّ عَلَيْهِمُ انهم متخذو الشياطين اولياء امنا دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون يا بني خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 وَالْإِسْنَ وَالْبَوْوَ بِ وَيْرِ الحَقِّ وَآ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُونَزِل بِ سُم قَدَون وَآ تَقُُ عَلَم الَِّ مَا لَا تَعلَمُون وَلِكُلَِّّةٍ أَدَلُون فَإذاَا جَ اَجَلُّهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فَلَا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار أولئك كَأَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَمْتَدُّونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى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 اِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ وقال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوكوا العذاب بما كنتم تكسبون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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 لنسن ربنا بالحق ونود اتلكم الجنه ونود اتلكم الجنه ورستموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه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 وأشحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة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 يَوْمَئِذٍ مَاذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَلْيَوْمَهُ إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فلنا من شفعاء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 وَهُوَ الذي يُسنُ الرِياحَبُ شو بَْنَ يَذَي رحْمَتِ حتىَ إِذَا أَقََّت سَحدَثِ قلَ سُقَلَام لِ بَلَد مَّتِ فَزَلنَا سُقنااه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 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملؤ من قومه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 كَذَّبُوا فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَلا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَثُرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاهُ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ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 قَالَ قَدْ رَقَعَ عَلَيْكُم بِرَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانتَظِرُوا لكم من المنتظرين فأنجينا هو بِرَحْمَةٍ معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 تتخذون مِنْ سهولها كصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين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 أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَقَهَّرُونَ فَأَجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَةً كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عليهم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 وائفة منكم امن بالذين اسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 فأخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يعنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَلَّا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَّا عَلَّمَهُمْ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَسَى وَقَالُوا قَدِمَ السَّبَأُ نَظَرَ وَالْسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو أن اهل القريه امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون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 مِن ناهدي وعن وجدنا اكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من دادهم موسى باياتنا الى في العون وملائه فظلم بها فانظر كيف كان عاقبه المفسدين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 قَال إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ فَعَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلْقِنَ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 وَجاءَ السَّحَرَةُ فِدْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّمَا أَنْتَ ٱلْمُنذِرُ وَإِنَّا يكون نحن الملقين قال لكم فلم ما القوس سحر اعينا الناس واسترهبهم واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم واوحينا الى موسى ان القي عصاه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 قال الفرعون امنت بي قبل ان اذن لكم ان هذا مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لا اقطع عن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 اتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابنا هُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءُهُمْ وَإِنَّ ذُؤُورَهُمْ قَايِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِفُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 لَ مُ وَقَاوا مَهْمَا تَأتِنَابِهِ مِنْ آياتَةٍ للتَسْحَرَ نَابِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤِّنين فَأَرسَلْناَا عَلَيْهِ مُّ فَانَ وَالجَرادَ وَالْقُمَّلََ وَبّذَادِع وََّمَ آياتَاتّ فَ الصَّلَاتِ فَسْتَكْدَروا وَكَانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلهي ادْلَلَّنَهُمْ بَالُوُهُ إِذَا هُمْ يَنقُصُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَال إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَاهِلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَدَبِّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة واتمنناها بعشرة فتمم ميقات ربي 40 ليلا وقال موسى لاخي هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين لَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ سَالِمًا قَائِنًا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تراني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 قَالَ بَلَى سَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْدَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّوهُ إِلَيْهِ قَالَ بَلَئَنَّا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ بِالْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 ان ربك من بعدها غفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى وفي نسختها مد للذين هم لربهم يرهبون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 فَسَاكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولًا نَّبِيًّا أُمِّيًّا الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم يَأمررُهُ بِالمَرُوفِ وَيأَنََّاأَهُما لِمُكَرِ وَيُحِلُّ لَ الطباتات وَيحنُّ لَهُ الطباتاتِ وَيحَلِّم وَلَْهِم الْخضَاء إثَ وَيَضًَا إِسْرًَا وَيَضَوًَاهُم إِسْنًَا وَأَوْل لَّ فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كُلْ يَا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 وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أَنِ اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن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 وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّوِّرَ لَكُمْ فَإِن لَّكُمْ خَطِيئَاتٌ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ الذي غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا من بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم, إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوه بما كانوا يفسقون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 وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ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 وَإِنْ يَأْتِهِمْ نَذِيرٌ مِّنْهُمْ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَكُونُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِمِينَ وَإِذْ نَقُلنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَتٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وظنوا أنه واقعوا بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلع عليهم نبأ الذين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 وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَفِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالَانَامِثِ بَلْ هُمْ أَضَلُّوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ سَاءَ أَنْ يَكُون قَلَقَ تَرَى مَا أَجَلَهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ فَكُنْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا دَوْتًا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 فَلَمَّا تَوَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْهُ الدَّعَوَ الله رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَارِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون وَلَا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون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 ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذين ازدل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَىٰهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ هُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِن مَّن زَوَّنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ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 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَدْتَ بَيْتًا كُلٌّ إِنَّمَا تَتَّبِعُونَ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولن يسجدون